تسعة. استمع إلى الحوار الآتي ثم قرأه الصلاة لقد حان وقت الأذان لصلاة الظهر هل تذهب معي إلى المسجد من أجل الصلاة؟ نعم هل توضأت يا كريم؟ لا لم أتوضأ سأذهب إلى الحمام وأتوضأ ثم نذهب معا إلى المسجد وهل توضأت يا سالم؟ نعم توضأت هل تصلي في المسجد دائما؟ لا أصلي أحيانا في البيت وأحيانا في المسجد وأنت يا كريم أنا أفضل الصلاة في المسجد عادة وصديقي عمر يصلي في المسجد دائما لكنه مريض اليوم لا جناح عليه فهو مريض هذا صحيح فقد قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين